إ ن ه م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلسحيرهم يستغفرون وفي أ م و ا ل ه م حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا ت ب ص ر و ن وفي ا ل س م ا ء رزقكم و م ا توعدون فورب اسماء ل الله ر ض إنه ح ق إ ن لحق م ث ل ما أ ن ك تنطقون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 أيها ا ل م ر س ل و ن ق ا ل ن ا ب ل ن ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 إ ذ ا ارسلناه إ ل ى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر لو مجنون ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عادل ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء ن ت ت عليه إ ل ا جعلته ك ر م ي م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 أبنيناها بأيدي وإنا ل م و س ع و ن ن ولرض ر ف ش ا ه ا فنعم ل م ا ه د و ن ومن ك ل ش ي ء خ ل ق ن زوجين ا ل ع ل ك م تذكرون ف ف ر و ه إلى ا ل ل ه إني ل ك م م ن ه نذير م ب ي ن و ل ا ت ج ع ل و ا م ع ا ل ل إله ه ا خ ر إني ل ك م منه ن ذ ي ر مبين كذلك ما كذلك الذين م ن قبلهم من و س و ل إ ل ا ق ا ل و ا ساحر ن و جنون م أ ت ا ص ب ه ب ل هم قوم طاغون ف ت و ل ع ن ه م فما م أنت ب ل و م وذكر فإن ا ل ذ ك ر ا س ل ا ل م ؤ م ن ي ن و م اسماء الله ن ا ل ي ع ب د و ن ما ى أريد م ن ه م رزق و م ا أريد أن ي ط ع م و ن إن ا ل ل ه هو ا ل ر ز ا ق ذو ا ل ق و ة ا ل م ت ي ن فإن للعلوم ذ ي ن ا ذنوبا ا ل ذنوب ا ي س ت ع ج ل و ن ف و ي ل للذين ك ف ر و ا من ي و م ه م ا ل ل ي ا ع د و ن